يا أيها الذين آمنوا إذا قمتموا إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق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 فَهَرُوا وَإِن كُنْتُمْ مَرْضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أو أَو لَمَسْتُمُ النَّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَا آمَنْتُم مَّسْعَدًا طَيِّبًا فَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ فَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّن ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولا يريد يطهركم ويتم مَا نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ